انذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنن بها الاتقى <تصفيق> الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عن هُو مِن نِعْمَةٍ تَجْزَى إِلَّا بِتَغَاوُرٍ أَوْ جَهِرَ بِرَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اللَّهُ